عَلٰهِ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا فسهم وما يخدعون إلا فسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا